<سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <سلام> <حولك الازيلة داعت> حاضر ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره الله تعالى فلا مضل له الله وحده لا شريك له واشهد باب شروط الصلاة أو شروط الصلاة الاثنين يعني ممكن تنضم وممكن تتكسر وهي تسعة في الحقيقة إذا الباب ده في الطبيعي المفروض يبقى أول باب يعني الفقه المتأسس على بنية الإسلام على خمس أول حاجة شهادتين فده أبواب التوحيد وبعدين الصلاة فعشان فقهاء ده وبالصلاة لازم أقدمها عن الوضوء عشان يبدأوا في الوضوء لازم المياه وعشان المياه في أنية ودخول الخلاء والاستنجاء فكل الحاجات دي هات كمقدمة للصلاة هنا بقى بدأ باب شروط الصلاة اللي هو بدأ إيه؟ اللي فات كله كبداية نبدأ هنا بقى من أول الصلاة هي تسعة الإسلام والعقل والتمييز فلا تصح من كافر لبطلان عمله ولا مجنون لعدم تكليفه ولا من طفل لمفهوم الحديث مروا أبناءكم بالصلاة لسبع وكذا الطهارة مع القدرة طبعا هو الشرط مع قدرة بحيث إن هو لو واحد فقد الطهارة يجوز له الصلاة واحد مريض واحد عنده سلاس بول أو غير ذلك قول صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة صلاة بغير طهور الخامس دخول الوقت قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس قال ابن عباس كها إذا فاء الفيء فاء الفيء الفيء اللي هو الظل فاء يعني تغير ماشي فاء الفيء يعني تغير الظل يعني الظل كان نحية المغرب هيبقى نحية المشرق لأن الشمس قلبت الاتجاه يعني دلوكوها إذا فاء الفيء يعني لما الظهر جدا يعني لما في وقت الزواج. وقال عمر رضي الله عنه الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصح إلا به وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله أما النبي صلى الله وعليه وسلم صلاة الخمس ثم قال ما بين هذين وقت بعد الإسراء والمعراج وفرود الصلاة الخمسة نزل جبريل تاني يوم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاوات. نزل أول صلا صلى الله عليه وسلم إيه؟ الظهر. فنزل قبل الظهر عند الزوال بالضبط فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات. ثاني يوم قالوا قبل العصر بوقت يكفي لصلاة الظهر وصلى الظهر وقال ما بين هذين وقت يعني علم أول الصلاة وأخر الصلاة. ف فعشان كده هو بدأ بصلاة الظهر فوقت الظهر تأدبا مع ما شرعه الله عز وجل والترتيب الذي فرضه الله عز وجل إنه هي أول صلاة فوقت الظهر من الزوال إلى أن يصير طبعا كل ده أنتو خدتو السنة لفاتت فعشان خاطر نوفر الوقت الكلمات الصعبة بس نكمل الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال مفهومة موضوع ظل الزل الزوال ده؟ شرحناه قبل كده، نشرحه سريع تاني ظل الزوال ده هو أقل ظل يصل إليه الجسم عند زوال الشمس يعني بمعنى إيه؟ أنه إحنا كنا عارفين كده أن عند زوال الشمس أو عند الظهر ظل كل واحد بيقى تحت قدمه هي دي فعلا حقيقة، بس الحقيقة دي تنطبق على خط الاستواء فقط ليه لأن الشمس عمودية على خط الاستواء أما البلاد البعيدة عن خط الاستواء زي مصر تبعد عن خط الاستواء إحنا عندنا إحنا بيمر علينا مدار إيه مدار الجدي عند 22 درجة ونص طيب معنى كده إن الشمس بتنكسر انكسار يسير الانكسار ده بينتج عنه إيه ظل يسير جدا إحنا بسمى الظل ده ظل الزوال يعني الظل ده مش محسوب مش معنى اعتبره مش موجود وبعدين عد من بعده يعني لو أن الواحد طوله متر عشان نقول الظهر أذن يبقى متر وظل الزوال 10 سنطة يبقى العشر سنطة كده أذن أول ما يبقى متر وعشر سنطة يبقى العصر أذن خلاص؟ يبقى ده معنى ظل الزوال ثم يليه الوقت المختار للعصر العصر ليه وقتين؟ وقت مختار ووقت ضرورة وقت المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال يبقى ده وقت اختيار من أول ما يبقى مثله متر إلى أن يكون مثليه يعني اثنين متر ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس من أول بقى أن يصير ظل كل شيء مثليه إلى غروب الشمس ده وقت ضرورة تحرم الصلاة فيها ثم يليه وقت المغرب حين يغيب الشفق الأحمر ثم الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل دي بقى أول نقطة نقف فيها مع الحنابلة إن الحنابلة قاله تلت الليل وفي قول آخر إلى نصف الليل والراجح إن وقت العشاء إلى نصف الليل يبقى أنت عرفت الحنابلة بتقول ثلث الليل والراجح إلى نصف الليل لما نيجي نختلف مع الحنابلة اعمل عليه علامة زغيرة كده يعني مثلا علامة نجمة مثلا. ونزل تحت في الهامش اكتب الراجح كذا بحيث أن يبقى أنت عندك كلام الحنابلة مكتوب في الكتاب والراجح تحت تبقى أنت لما بتذاكر تبقى أنت عارف أن النقطة اللي عليها نجمة ديت مختلف فيها وممكن يترجح خلافها طبعا أنا مش بفرض عليك الراجح فعشان كده إحنا مسؤولين عن الكتاب يعني لو أنا قلت لك إيه هو وقت العشاء تقول لي تولت الليل على الحنابلة عايز تقول للراجح اللي عندك تقول راجح حد من المشايخ اللي رجحه اللي, اللي أنت تختاره إحنا يعني الراجع أنا ما أحبش أفضل الراجع لأنه راجع من وجهة نظري أنا لعل كتير من المشايخ بيخالفهم بس الخلاف بتبقى نسبي مش مش كده إنما إحنا بندرس كتاب فلازم الكتاب تبقى أنت عارفه كويس تبقى أنت عارف إن الحنبلا قالوا تلت الليل الحنبلا ده إثبت تاريخي إن المذهب بيقول تلت الليل طب إزاي نحسب نصف الليل أو تلت الليل تحسب وقت غروب الشمس ووقت أطلعش ال الفجر هتجمحهم على بعض وتقسمهم على التين يطلع نصف الليل ده آخر وقت العشاء لو تلت الليل هتقسمهم على بعض على ثلاثة يبقى تلت الأولاني هو ده طلت, الف... طلت ال... الوقت العشاء يعني لو كان المغرب يدن خمسة والفجر يدن خمسة كده 12 ساعة هتحطهم على الخمسة الأولين بتوع المغرب على 12 على 2 ستة 5 زائد 6 يبقى كام الساعة كام 12 يبقى الساعة 12 بالليل نصف الليل 11 يبقى 11 بالليل نصف الليل مش هزعلك اعلك وهكذا في الصف طبعا نصف الليل بيبقى أصغر من الشتاء نعم لا. لا ليه يعني برا المذهب بره المذهب لا هو في في فرق يا أخواني بين الحنبلي ودراسه المذهب الحنبلي الحنبلي يعني ما ما ما ينفع مقلد المذهب تلت الليل يبقى هو تلت الليل إنما إحنا أو بندرس المذهب الحنبالي إحنا لازم نعرف أصول المذهب ونمشي على قواعد المذهب عشان يبقى عندنا ملكة طيبة كويسة وفي نفس الوقت اللي مش عجبنا من المذهب ناخد مذهب تاني تاني من خمسة لخمسة 12 ساعة صح نصهم كام 6 ساعات يبقى من بعد الساعة 5 اللي هي المغرب حط عليهم فتة يبقى الساعة كام 11 يبقى ده نصف الليل لو تلت الليل يبقى 12 على 3 أو ساعات 5 أو 4 يبقى الساعة 9 ده آخر العشاء عند الحنابلة بيناموا بدري إنما إحنا نسنا الصغيرة فممكن للساعة 12 يعني ثم يليه الوقت المختار للعشاء لثلث الليل ثم طب من الساعة 11 بقى لغاية الفجر ده وقت إيه؟ ده وقت ضرورة يعني إيه وقت ضرورة؟ يعني وقت لا يجوز الصلاة فيه إلا لأصحاب الأعذار واحد مريض واحد مسافر وراجع امرأة حضو طهرت كل هذه أصحاب الآذر ثم يليه وقت الفجر إلى شروق الشمس يبقى اليوم كله مليء بالأوقات ما عاد وقت من شروق الشمس لغاية الظهر ده وقت ليس وقت ليس فيه فرائض إنما ده نوافل الضحى لحديث يعني وقت الفجر مش لغاية الظهر وقت الفجر لغاية شروق الشمس خلاص في بعض البلاد بيبقى دا أقصر وقت يعني لو أنت حسبت تلاقي هو والمغرب من أقصر الأوقات في بعض البلاد العشاء ده وقت قصير جدا يعني ممكن كندا الص الصلاة العشاء مثلا الساعة 11 والفجر الساعة 2 يدوبك على ما صل للعشاء ويروح يتعشى يكون الفجر ده فا في في بلاد ال الأوقات الليل قصير فيها يعني الحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي فصلي هالإيه سكت زي كتابية هالسكت قم فصلي فصلي الظهر حين زالت الشمس ثم جاءه جاءه العصر فقال قم فصلي فصلي العصر حين صارت صارا ظل كل شيء مثله ثم جاءه المغرب فقال قم فصله فصل المغرب حين وجبت الشمس وجبت يعني غربت سقطت يعني ثم جاءه العشاء فقال قم فصله فصلى العشاء حين غاب الشفق ثم جاءه الفجر فقال قم فصله فصل الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر ده كده اليوم الأولين خلص اليوم الثاني بقى ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله فصل الظهر حين صار ظل كل شيء مثلي، مثله ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصل العصر حين صار ظل كل شيء مثلي. جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه حمك الله هنا في الحديث ده ذكر ان المغرب لوقت واحد ملوش وقت نهاية وقت بداة بس معنى كده ان الازان يأز ده وقت المغرب الامام مالك قال هو دوبة تلت ركعات والسنة بتاعته ركعتين وكده انتهى الوقت يبقى وقت يكفي لصلاة خمس ركعات عشان كده عند الإمام مالك وعند الإمام الشافعي وعند من يقول بذلك إن المغرب ما فيهوش إقامة بين الأزان والإقامة هو يأزن وبعدين يقيم على طول عشان الوقت ما يطلعش عندهم وقت واحد وثوعا ده خطأ ده في حديث تاني حيث دلوقتي إن وقت المغرب إلى إيه إلى دخول وقت العشاء نه غروب الشفق الأحمر هيجي في حديث تاني بس هم لما خدوا بالحديث ده اضطرن هم يعملوا كده طب الحديث اللي هم خذوا فيه الفعل اللي هم خدوا فيه مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه بيعطي وقت بين المغرب بين أذان المغرب و المغرب لصلاة ركعتين ومشهور في السنة إنهم كانوا يصلون ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال إيه لمن شاء إنه يصليها لمن شاء فإذن صلاة الركعتين دي هتعمل إشكال عند المذهب الملكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنفي لأن ده كلام الجمهور فالراجح أن المغرب له وقتين هيجد الوقت في الحديث اللي بعده ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل فصل العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا يعني صلاة الفجر يعني فقال له خم فصله فصل الفجر ثم قال ما بين هذين وقت الحديث الثاني باء قال البخاري هو أصح شيء في المواقيت وعن أبي موسى أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال في آخره ثم أخر العشاء حتى كان عند سقوط الشفق طيب حاضر فرح لا هي المغرب بس أنا اللي اللي مستعجل شوي. ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق كويس إنك كنتوا يعني من يعني. فصل المغرب قبل أن يغيب الشفق وأخر العشاء حتى كان ثلث الليل الليل الأول. ثم أصبح فدع السائل فقال الوقت فيما بين هذين الحديث ده دل على إن وقت المغرب في ينتهي عند سقوط الشفق الأحمر. طيب برضو فيه ثلث الليل في العشاء إيه الدليل على أن مذهب من قال بأن العشاء تنتهي إلى نصف الليل حديث الأولاني ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل طيب في حديث آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر العشاء حتى ذهب نصف الليل ثم خرج على الناس وهم ينتظرون في المسجد العشاء فكر الحديث ده وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي أحدهم على وجه الأرض ويصلي هذه الصلاة إلا أنتم ودل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في نصف الليل طب أنه الأقرب التلت ولا النصف التلت أقرب فمعنى كده أن النصف هو الراجح لأن لو كان التلت هو الراجح لكان النبي صلى الله عليه وسلم أخره يعني التلت بيدن الساعة 9 والنصف بيدن الساعة 12 فمعنى كده أن من 9 إلى 12 ده تأخير وقت فما ينفعش حد يأخر الوقت فيه. فالنصف يشمل التلت. إنما التلت ما يشملش النصف. فحديث النصف ده هو اللي راجح لإنه لا يجوز تأخير الوقت الصلاة. ونبي صلى الله عليه وسلم أخرها فدل على إنه نصف. والحديث ده التلت مش هيمنع لإن التلت أقل من النصف. فممكن يكون على وقت استحباب. طيب يدرك الوقت بتجبيرة الإحرام. دي أول مسألة في المواقيت. إمتى يدرك الوقت؟ في مذهبين مشهورين بإدراك تكبيرة الإحرام وبإدراك ركعة الحنبلة عندهم تكبيرة الإحرام بمعنى إيه المسألة هتضرب لك مسألة يصور المسألة شوي دلوقتي واحد قام العصر بدنا دلوقتي تسع كام قول تلاتة قال تلاتة أم من النوم كان نايم وقام من النوم تلاتة إلا خمس دقائق دخل اتوضى وبعد ما توضّقيه يقول الله أكبر قال الله أكبر لا العصرد كده أدرك قضاء ولا أداء عند الحنبلي أدرك أداء لأنه أدرك الوقت تكبير الاحرام المذهب الثاني بقى لا لم يدرك الوقت إلا بانتهاء أول ركعة أول ما يسجد ويقول الله أكبر للركعة التانية وأزن العصر يبقى كده أدرك الوقت لو أزن عصر يبقى أدرك الوقت لو أزن وهو بيقول الله أكبر أو في الركوع أو في القيام يبقى أدركه يبقى كده الوقت ضع عليه يبقى كده بيصلي قضاء نعرض بقى الكلام بيقول لحديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها في حديث تاني من أدرك من العصر ركعة فيبقى حديث الركعة ده هو الصحيح والراجح إن من أدرك ركعة مش من أدرك تكبيرة الإحر يبقى إدراك الوقت بركعة وده قول الشفعية أما قول الحنبل ده قول الشفعية وفق الحنبل هنوضح دلوقتي والسجدة هنا الركعة قالوا في المنطقة والسجدة جزء من الصلاة فدل على إدراكها بإدراك جزء من الصلاة وهذا قول الشافعي. يبقى لما وحمن الشفعية اتفقوا على إن إدراك الوقت بإدراك إيه؟ تكبرت الإحرام غيرهم بقى زي الملكية قال لا الوقت بإدرك رقعة وعن أحمد لا تدرك إلا برقعة لما في المتفق عليه من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح دي رواية تانية عند الحنبلة بس المشهور من المذهب اللي كتب في المد احنا قلنا المذهب الحنبلي فيه رواية كثيرة جدا هو الشيخ مرعي اختار منها الرواية الراجحة عند متأخرين الحنبلة ومتأخرين الحنبلة بيعرفوا راجح منين من كتاب منتهى الإرادات لو وافق الإقناع كتابين دول منتها الإرادة والإقناع لذلك أي حد عايز يحقق مسألة عند الحنبلة لازم يبقى عنده كتابين دول منتها الإرادة والإقناع ان وافق المنتها الإقناع فيبقى ده المزه إن خلف المنتها خلف الإقناع بقدم اللي في المنتها عن الإقناع خلاص كل الكلام ده ممكن يغنينا عنه كتاب كشف إقناع لأنك الشفقة إقناع جمع بد المنتها والإقناع ورجع فيبقى الشفقة إقناع يبقى المرجح عنده متأخرين الحنبلة ماشي؟ فالراجح هو القول الثاني ودي الوية الثانية عند الحنابلة ويحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز لمفهوم أخبار الموقيت ويجوز تأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه دي مسألتين مهمين يحرم تأخير الصلاة عن وقت الجواز يعني الظهر بينتهي الساعة ثلاثة يبقى ده يحرم عليه أنه أخر الساعة ثلاثة ويجوز التأخير فعلها في الوقت مع العزم عليه يبقى إدرك الصلاة في أول الوقت دي فضيلة إنما لو الواحد أخر عن أول الوقت يبقى ترك الفضيلة ويجوز ما يأثمش لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلوا جبريل تاني يوم نزلوا في آخر الوقت فمعنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة عمدا لآخر الوقت على الجواز إنما الحرام إن هو يأخرها عن خروج الوقت. يبقى أنا عندي ما بين هزين وقت يبقى من أول الظهر مهيداً لغاية العصر. ده وقت ممكن الواحد يصلي فيه. بس فيه إشكال. طب ما هو حيصلي لوحده ولا يصلي جماعة. يقول بشرط الجماعة. يعني هو حر يتأخر بشرط الجماعة. فرضنا أنه في مسجد بيأزم بدري وواحد بيأزم كمان ساعة. أو مثلا إحنا عادين في محاضرة والـ والـ والـ والوقت اتأخر بنا. طول ما إحنا متأكدين أن إحنا ه يبقى ما فيش اسم يبقى يجوز لنا التأخير أو مجموعة من الناس في مكان في في العمل مثلا وأخروا هم منشغلين الآن ومثلا الظهر بيدنا الساعة 12 حيخليوها الساعة واحدة مثلا على ما نخلص ونقوم كلنا نصلي فكل ده جائز لأنه أخروا في الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين هذين وقت من أول والأخر والصلاة أول الوقت أفضل بلا شك يعني أن الفضيلة تأخذ تحصل الفضيلة بالتأهب أول الوقت التأهب يعني الدخول في الصلاة في الدخ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرا، هاجرا ده وقت اللي هو أول وقت الظهر اسمه الهجرا، أول ما الظهر يبدأ اسمه الهجرا، سموه الهجرا ليه من شدة الحر حتى الظهر بيسموه الهجير، وردت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صمها صلاة الهجير، والهجير يعني شد الحر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرا. وقال بكروا بالصلاه في يوم الغيم فانه من فاتته صلاه العصر حبط عمله بكروا بالصلاه في يوم الغيم يعني إيه؟ يعني ممكن يكون في يوم فيه غيم شديد ولا نرى الشمس فنيجي ان احنا نطمن ونقول طب احنا الظهر شوية على ما إيه؟ على ما نشوف كده وناخر الظهر واحنا مش واخدين الشمس إيه؟ تخرج وقت الظهر فبيقول بكروا بالصلاه في يوم الغيم عشان قطر نحن لا نرى الشمس لان صلاة العصر حبط عمله كذلك في صلاة العصر الدنيا في غيمة في صلاة العصر ولا أدري هل وصل ظل كل شيء مثليها أم لا خرج وقت العصر أم لا حديث ضعيفة أي أي جماعة أو. أنت كده تركت فضيلة وفعلت المأمور به خلاص الصلاة في المسجد أفضل خلاص إنما صلاة الجماعة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا كل الأرض مسجد ممكن تصلي جماعة في أي مكان ولذلك الأماكن اللي هي في العمل ممكن يعملوا مصلى ويصلوا بس برضه في النهاية ترك الفضيلة الصلاة في المسجد أفضل من الصلاة في هذه الأماكن ب27 درجة فهي هي بس ترك فضيلة، إنما لم يأثم، وبدأ قول الجمهور. في بعض العلماء زي رواه عند الحنب لا ان إن صلاة المسجد واجبة. ما في كتير من العلماء بيرجح هذا كله فالإنسان يخرج من الخلاف ويصلي في المسجد أقصر أوقاته، إن لم يستطع في العمل يعني صلى في العمل في مكان العمل. قال رفع ابن خديح عن الحديث اللي فدى ضعيف. بس معناه صحيح طبعا لأن تأخير الصلاة وورد صلاة العصر رحمة عمله في حديث صحيح تاني في مسلم وقال رافع بن خديج كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله يعني بيطلع من صلاة المغرب ويرى مواقع النبل مواقع النبل دي بتبع بعيدة لو واحد معاه نبله وضرب السهم وشافه يشوفه من بعيد لإنه ده دليل إنه هو بيطلع من صلاة المغرب ولسه في ضوء في في في آه ضوء لست ما يعني الشمس آه لم آه ضوءها لم يغرب لإن بعد بعد المغرب بيقعد فترة كده تقريبا ربع ساعة المغرب الوقت بيبقى آه في ضوء خفيف كده وكان يصلي الصبح بغلس قال ابن البر صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون يعني يصلون في وقت الغلس وقت الغلس ده آخر وقت قبل الفجر بالضبط فيصلون بغلس يعني في أو آخر وقت الغلس وأول وقت لإيه الفجر ومحال أن يتركوا الأفضل وهم النهاية في اتيان الفضائل وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر حديث صحيح برضه وغيره طب فينا تعارض هو عايز يجمع بين الحديثين الإصفار بالفجر والتغليس اللي هو الصلاة في أول الوقت حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإصفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه يعني يصلي في الغلس وبعدين يطول الصلاة لغاية ما يتأكد أن شمس الفجر طلع وعن ابن عمر مرفوعا الوقت الأول من الصلاة رضوان والآخر عفو عف الله حديث ده موضوع وحديث أبي محزور ونحفي ووسط الوقت رحمة برضو موضوع الجمع بين الحديثين بتاع أنهم كانوا يغلسون وكانوا أسفروا بالفجر في نعظم الأجر ابن القيم جمعه بطريقة طيبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الستين إلى مئة آية في صلاة الفجر الستين إلى مائة أي يعني قد إيه يعني أول مئة أي في البقرة بتنتهي عند إيه جزء تقريبا ها ده في صلاة الفجر فكان بغض النظر عن من من يعني من ستين لأي يعني من أربع من من ستة أربع تربع في الركعتين فكان بيطول جدا الجزء ده يأخد له قد إيه صلاة بقراءتنا إحنا تقريبا نص ساعة ساعة لربع يعني لو قراءة سريعة نص ساعة تخطرها سريعة أوي يعني لو قرأة مع أن كان يقف عند كل آية فتخد لها يعني ساعة الرابع ساعة العشرة لما أنت تحسبها جدا بالعقل لما يخش في في التغليس أول وقت الفجر وبعدين يقعد ساعة العشرة يصلي طب ما هيطلع وهو أسفر فابن القيم جمع بينهم بأن يدخل في الصلاة في الغلس وقت الغلس ويخرج منها في الإسفار يبقى كلمة أسفروا بالفجر فإنه أعظم للآجر يعني أسفروا بالصلاة يعني طولوا في الصلاة لغاية الإسفار فاحنا ممكن نطبقها بأن إحنا نطول في صلاة الفجر قليلة مش لازم جزء عشان الناس ما يبقاش كثير على الناس وبرضه هو النبي صلى الله عليه وسلم هو هو الذي قال أففوا من أمل قوم فليخفف صح؟ آه بس الناس حفظت من أمل الناس فليخفف وناس النبي صلى الله عليه وسلم في بالأعراف في في المغرب الأعراف هذه جزء وربعين عشر تربة اللي يعني أول وقت ويجب قضاء الفائته مرتبة دي برضو مسألة مهمة في في القضاء فيها كذا مسألة أولا هل يجب القضاء ولا لا تاني حاجة الترتيب في القضاء قضاء الصلاة من فاته صلاة هل يقضي أم لا ابن حزم وضع قاعدة وقال الصلاة بعد الوقت الصلاة قبل الوقت يعني ما بين زين وقت يبقى الصلاة بعدها دا القضاء بعدها لا يجزي ودي في أخلاف من أهل العلم الجمهور منهم الأهم الأربعة على أنه يجب القضاء حتى لو فاتته سنين خلاص؟ وبقى بعض هذا العلم زي الإمام النووي نائل سال إجماع وقرطبي نائل سال إجماع إجماع العلماء على قضاء الصلاة من فتاة وصلاة ولو سنين ولو واحد عشر سنين يقضي. فالأفضل هو القضاء شيخ الإسلام التامية ومن قبله ابن حزم قال إن القضاء ما فوش دليل على القضاء فش دليل على القضاء حتى الحائض لا تقضي إنما اللي ورد القضاء في من له عذر من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها ده بس اللي ورد عنه إنه هو يقضي من نسي الصلاة فالراجح إن من كان عليه صلوات قديمة يكفيه التوبة خلاص يكفيه التوبة لو عايز يقضي ده الأفضل مدى عشان يخرج من الخلاف يقضي السنوات اللي فاتت يقضي بكثرة النوافل أو بقضاء الفرائد نفسها فكده خرج من الخلاف ووافق الأئمة الأربعة طيب يقضي بقى مرتب ولا المرتب يعني إيه؟ يعني أنا أضرب مثال ما فيهوش خلاف ماشي؟ واحد نام عن صلاة الظهر والعصر لما يجي يقوم نام مريض نفروض حيصلي الظهر والعصر هو مش جمع خليها العصر والمغرب يعني عشان ما حدش يقول لي يجمع ومعذور لأن أنا بسعتهم قائب من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها أو نساهم يص... لازم يصلي العصر الأول وبعدين يصلي المغرب بعديه ولا لا هو قدامه حالات الخلاف من أهل العلم هل الترتيب واجب ولا لا الحنابلة بيقول لازم يرتب يعني يصل العصر الأول وعند المغرب تفرضنا ملحقش العصر ولحق المغرب الأول يعمل ايه يقول يصلي المغرب هو بيقول تسقط ايه اذا ضق الوقت هو يسقط الترتيب اذا ضق الوقت هو عند الحنابلة يعني بس نفترض ان هو قام ما ضقش الوقت ولا حاجة بس عايز يدرك المغرب جماعة أما من هم المغرب بيقيم الصلاة، وده مخالف من حالتين. يا يصبر الصلاة صلاة المغرب وصلاة العصر، يا يصلي المغرب مع الجماعة، فوده حل كذا حل. الأول إن يصلي المغرب بنية العصر، يعني يصلي مع الإمام، الإمام يصلي المغرب وهو يصلي العصر. يبقى كده خرج من الإيه من الإشكال الترتيب، وبعد ما بيسلم يشوف جماعة متأخرة ويصل معهم المغرب. يبقى ده أفضل الحلول بنية عشان قطر يرتب ويخرج من الخلاف خالص. نعم صورة صلاة المغرب بعد لإيه في الجاهر مش هتفرق مش هتفرق هو بيتبع الإمام وخلاص مش هتفرق مش هتأثر في صحة الصلاة يعني أوه. هيكمل يجيب ركعة وبعد كده يرجع يشوف حد يصلي معها المغرب تاني دي ده حل الحل التاني انه يصلي المغرب زي الناس ما بتصلي وبعدين يصلي العصر ده حل تاني بس خالف بعض اللي اه بعض العلماء في الترتيب واحنا الراجح على الراجح ان الترتيب مستحب مفيش دليل على الترتيب الترتيب هنا مستحب يعني خلاف الحنابلة برضه طيب الحل الثالث يصلي المغرب وبعدين العصر ويرجع يصلي المغرب تاني عشان الترتيب ويبقى الاول نافل والتاني فرض في حل تاني خلاص ها لا هو القول الثالث ده عمله عشان يخرج من الخلاف آه، يدرك الجماعة ويخرج من الخلاف هو حر ما يعملوش أصلا ما فيش دليل على منعه يعني الإمام يصلي المغرب وانا صلى العصر آه. لا هو هو الحديث ايه هو الاشكال ده بعض العلماء قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة خلاص فقال فلا صلاة إلا المكتوبة يعني ما ينفعش حتى في اختلاف النية ما ينفعش حتى في اختلاف النية يعني لازم أن يصلي العصر وانت كمان أنت العصر وراه لو صليت المغرب يبقى أنت صليت حاجة تانية غير المكتوبة وبعض العلماء زي الحنبلة قالوا إيه الحنبلة موافقين على الكلام ده خلاف الحنبلة قالوا إيه قالوا لا ده الحديث ده مربوط إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعه والحديث إلى نهايته المعروف صحيح مسلم فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على إيه هي متابعة الإمام وما ذكرش فيها النية بدليل ان يجوز للإمام أن يصلي الفرض وأنت ورد صلي نفل ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وجد اثنين لا يصليان فقال ما لكما قال صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما وأتيتم مسجد الجماعة فصليا وتكون, وتكون, وتكون لكم نفل فمعنى كده يجوز اختلاف الإمام والمأموم في النفل يبقى حديث لا صلاة إلا المكتوبة والنبي صلى الله عليه وسلم نص على جواز الصلاة النفل وراء المفترض والعكس بقى ان الامام زي ما معاي حديث معاذ ان معاذ كان بيصلي نفل ورا فرض فلو لو ان الامام يختلف في النفل والفرض فيختلف في الفرض والفرض اولى لا لا هي المشكلة في اختلاف مع الايمان بس حيصلي مع الامام فرض ولا نفل لا أنا, أنا معاك بس هو لما حينوي المغرب فريضة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يقول ما ينفعش فرضين في يوم واحد ما ينفعش يصلي المغرب مرتين إن الله عز وجل لا يقبل لا ينهى عن الربا ويقبله منكم فما ينفعش يصلي الفرضين إنما ينوي التانية نفل طب حديث معاز معاز كان بيصلي نفل حقيقة بقى ما كانش بيصلي العشاء كان بيرجع يصلي النفل معاه والناس يصلي وراء العشاء وبعدين احنا متفقين عن أن يجوز الإمام أنه يصلي فرض ولو يصلي نفل فإنجاز اختلاف مع الفرض والنفل في الإمام يجوز الفرض والفرض احنا بس مش هزينا نستقرق في الخلاف فيها عشان هي مسألة مش مستهلة يعني. <تصفيق> تحسب مستهلة ويجب قضاء الصلاة فائته. الفائتة مرتبئة هي مسألتين الترتيب والقضاء والاثنين على الراجح لم يروا أحمد أنه صلى الله وسلم عمل الأحزاب صلى المغرب فلما فرق قال هل علم أحد منكم أني صليت العصر صليت العصر قالوا يا رسول الله ما صليتها ما صليتها فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد المغرب لا ضعيف وفاته أربع ركعاء صلوات فقضاهن مرتبا وقد قال كما رأيتمون يصلي بعض الترتيب فيه هنا ضعيف فورا دي مسألة تلتة يبقى خضاء مرتبا فورا, فوراً يعني لو تب دلوقتي وكان عليه مثلا يومين ما صلهمش حيصلي اليومين على طول دلوقتي يقوم يتوضه ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أو اليوم والظهر والعصر والمغرب والعشة فورا لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فالفورية في النسيان ماشي أما في القضاء الآخر القضاء اللي هو تكاسلا لا يشترط فيه الفورية لأنه أصلا لا يشترط القضاء فالفورية في من نام عن صلاة أو نسيها واحد نسى الصلاة وبعدين بيبص في الساعة لا العصر عصر فيجب عليه دلوقتي حالا يتوضى ويصلي أو مثلا نام عن صلاة الفجر فلما قام انشغل نام ورحت عليه نوم يعني وخد بالأسباب وضبط المنبه وغيره كده ونام فلما قام بص في الساعة الفجر ايه خرج وقته فاللي واجب عليه الوقت يكمل نوم خلاص راح لا فليصليها إذا ذكرها فلا أول ما يتذكرها يقوم دلوقتي يصليها ده وقته ما في حقه هذا هو الوقت يقوم ولا يفرد فورا اه لازم يقوم ويتوضع ويصلي قلتش خلاص بقى الوقت الفجر راح يا كم من بقى راح خلاص كأنه أطر وعدة التكاثل معلومش قضاء بس يستحب ليه قضاء الأفضل ليه قضاء لو واحد ترك الصلوات مثلا وعايز يقضيها سنين مثلا ممكن يقضيها صلاة مع صلاة وممكن يتوب ويكفيه ومش لازم يقضي يعني هو ده الخلاف على كلام شيخ الاسلام تيمين راجح يعني. حصى متم، ولا صح النفل المطلق اذا هنا بيقول لا صح النفل المطلق يعني واحد عليه سنة، وبعدين يقول لا انا عايز أقيم الليل، طب قيم الليل بالفرض يعني اللي عليك خلصوا، فهو بيقول هنا لا يصح النفل المطلق اذا يعني ينفعش يتنفّ النفل المطلق وهو عليه واجب فرض، وهو كده مفرط، وبيقول هنا لا يصح يعني مش هيصح النفل لا لابد أن يصلي الفرض. أي قبل القضاء قصوم نفل ممن عليه قضاء رمضان طبعا هو بيضرب مثال عنده ما ينفعش إنما الراجح ينفع لو واحد واحدة امرأة عليها قضاء رمضان ست ايام أو سبعة ايام مما كان عليها في رمضان وبعدين أرادت أن تتنفل هل يصح النفل ولا لا هل يصح لأن عائشة كانت بتقضي اللي عليها في رمضان بتقضي في شعباء في آخر السنة فأكيد كانت بتصوم مع النبي شخصام وخميس عشراء يوم عارفة من الأيام الفضائل. ولا يصلي سننها لا يصلي السنن يعني الظهر بس الوحدة يعني يخلص من الواجب. ده على من قلب القضاء يعني. أما على الراجع نوامش وشواجب عليه ده كله يعني. لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فإن كانت صلاة واحدة فلا بأس بقضاء سنتها لأنه صلى الله عليه وسلم لما فتته صلاة الفجر صلى سنتها قبلها. حديث ده حديث طويل. فاكرينه صحي مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه من الغزوات وكانوا مرهقين جدا وكان باقي وقت يسير على الفجر فالنبي صلى الله عليه وسلم اقترح عليهم انهم يناموا ويبقى احد مستيقظ ليصلي ليوقظهم في صلاة الفجر فكان بلال قال بلال بلال ما رضاش يقعد عشان ما ينامش فضل واقف فراحت عليهم نومه وهو واقف فضع عليهم حتى في الحديث يقول إيه ما أوقزنا إلا حر الشمس يعني الشمس طلعت كمان فجاء النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ قال إن هذا المكان حضرت فيه الشياطين فرح له فالناس خدت حاجتها وراحت في مكان آخر على ما توضوا وصلوا السنة الأول وبعدين الفجر فده علمنا إيه إن إحنا لو واحد فاتوا صلاة الفجر يوم يصلي السنة الأول وبعدين صلي الفجر كأنها في وقتها بالضبط منام على عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره كي هو يصليها تماما كما يصليها في وقتها خرج الوقت آه. لا في الحالة دي هو ما خرجش الوقت كده هو قام مثلا الشروق الساعة سبعة مثلا هو قام الساعة سبعة لربح يدرك الوقت يدرك لا يدرك الوقت والسنة يخرى بعد الله بعد الشروط ويسقط الترتيب بالنسيان وبضيق الوقت ولول الاختيار دول الحكتين اللي هما بيسقط فيهم الترتيب بالنسيان واحد ناسا وصلى المغرب وبعدين فتكر أنه كان عليه عصر خلاص ده سقط من عليه أو بدق الوقت يعني الوقت ضق يأما صلي الحضرة زي موضوع الفجر ده يأما صلي الفائته وفوت الحضرة فطبعا العقل يقول أنه صل الحضرة الأول وبعدين الفائته ما هي فائته. أبى أصليها بعد كده. مثال مثلا واحد أم قبل العصر بخمس دقائق قبل المغرب بخمس دقائق. يا يصلي العصر يا يصلي الظهر الأول أيه يصلي العصر ويلحقه وبعد كده يصلي الظهر لأن الظهر عاد عد. فيقدم الحضرة لأن فعلها أكد بدليل أن يقتل أنه يقتل بتركها بخلاف الفائت يقتل بتركها لأن الحنبلا والجمهور بيقولوا بترك ترك الصلاة. قتل،, قتل تارك الصلاة ده الجمهور اللي خلف في ذلك الحنفية وقالت يحبس ويضرب لغاية ما يصلي عشان الناس اللي بتقول ان الصلاة ديت دي بينه وبين ربنا لا الصلاة دي من وظائف الحاكم من وظيفة رئيس الجمهورية إقامة الصلاة ومباشرة الناس اللي بتصلي ولا لا وان الصلاة ما بقتش عبادة خاصة في الناس لا دي شعيرة تقام عشان كل واحد يقولك لما واحد الإعلامين يعني تقوله أنت بتصلي ولا لا يقولك أنت مالك دي حاجة لا مش أنا مالك لأن الشرع انت لو عايز تقيم الشرع الشرع بيقول أن اللي ترك الصلاة يقتل لا حدا يقتل حدا زي الزاني وزي القاتل يقتل حدا نقول له حتصلي نمديله فرصة ثلاثة أيام يا يصلي يا يا يصلي يتقتل حتى حتى شيخ الإسلام تيمية قال يعني هل تتصور مسلم يعرض على السيف ثلاثة أيام ويقول مش بصلي برضو هي الصلاة بتشويكه حتى لو بتشويكه القتل أثقل يعني فشيخ الإسلام تيمية لم يتصور هذه المسألة لا قتل بالسيف عشماوي حزبنا هنعمل حنعمله بس حسبنا الله نعمل وكيه. أمرتو أن أقتل حتى يشهدوا لا إله إلا الله ويقيم الصلاة والحديث المفوم يعني الم المذهب الحنفي قال يحبس ويضرب. إحنا ليش مش ممكن نبقى حنفيات دلوقتي مش, مش مشكل؟ بس الفقهاء يعني اتفقوا على ذلك واختلفوا في عدد الصلاة اللي يقتل بيها والجمهور على الصلاة واحدة يعني لو ساب صلاة واحدة متعمدا او تكاسلا اه يدي له فرصة ثلاثية ييتوب عنها ويقضيها يما يقتل امر الصلاة امر شديد وتهون فيه دلوقتي بعض الناس لما يسأل كده في عشان تعرف بس مدى ال الحصرة التي فيها الناس واحد يسأل كده عن الصلاة أنت بتصلي ولا لا يقول أصلي إزاي يعني أقف كده وبعدين أعمل حركات كده أنزل كده وانزل مش عايز يقول ركوع سجود يعني أنزل كده وانزل كده لا طب ما بعملش عن الحاجات الله مستعى وهو اشتراك يعني اشتراكي الشعية دي تمويل يعني ايه بيقبضوا يعني مش حكاية شيع مذهبين بس اه وكلها سبوبة يعني. قاله في الكافي وإذا نسي صلاة أو أكثر ثم ذكرها فقضاها فقط لح فقط لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فلصليها إذا ذكرها لكفرت لها إلا ذلك يعني قضاها فقط يعني إيه ما يجيبهاش اثنين بق قال البخاري في صحيحه قال إبراهيم يعني النخعي من نسي صلاة واحدة عشرين سنة لم يعد إلا لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة حتى لو عشرين سنة يعيد صلاة واحدة يعني ما الصلاة ما بتضعفش يعني مش كل ساعة على الصلاة صلاة لا هي صلاة وعلي صلاة هي صلاة يا واحدة ما فيش ربها يعني فيها الشرط السادس ستر العورة احنا قلنا الشرط الاول اسلام والعقل والتمييز ثلاث شروط آه... الطهارة الرابع شرط الخامس دخول الوقت السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة دي بقى نمسك جزئية جزئية كده نعرف إيه هي شروط السطرة أول شرط مع القدرة ده أول شرط في السطرة إنه يبقى لازم مع القدرة, مع القدرة يعني إنسان يقدر أن يستتش تاني حاجة بشيء لا يصف البشرة لا يصف البشرة البشرة هي بالفتح يعني بشرة لونها الثوب إذا وصف لون البشرة ده لا يعتبر ساتر إنما لو وصف لو ستر لون البشرة بحيث إن هو لا يستطيع أحد أن يرى لون البشرة يبقى كده ستر, ستر العورة بغض النظر عن إن هو يبرز الحجم أم لا يعني لو واحد لابس بنطلون دايق العورة ما بين السرة والرجبة والبنطلون الديق ده طب ما هو يبرز حجم الفخذ والفخذ عورة بنص الحديث فهل هذا يكفي في الصلاة أم لا؟ العلماء يقوله صحيح صلاته صحيحة بس كراها لشدة ظهار العورة لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وحديث سلمة, سلمه ابن الأكوع قال قلت يا رسول الله إني أكون في الصيد وأصلي في القميص الواحد قال نعم وزرره ولو بشوكه. قميص الواحد يعني إيه؟ قمص زي الأفطان كده. مفتوح جيبه مفتوح يعني قمصان الصحابة كانش لها زرار كده. كانت إيه؟ مفتحة الأزرار. فكان إذا ركع رأى عورته. هو اللي رأى عورته ما فيش حد معاه. فعشان كده ستر العورة في الصلاة حتى لو لم يرك أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اظهرونه ولو بشوكة. بدبوس. فطبعا سلم من الأكوع كان لما بيجي الصد ما كانش بيصطاد للحاجة هو بيجري وراه يجيبها، كان سريع جدا اه وكان في في الحرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه من اتى بقتيل فله سلبه طلع يجري ورا الناس على الجمل يجيبه من فوق الجمل كده وينزله يجيبه جاب عشرين قتيل عشرين اسير يعني ما بيحريبش بيجري وراه كان سريع جدا فكان سلبه من الاكوح في الصيد كان بيصطاد ف. كان سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فده دليل على إن ستر العورة واجب حتى لو كان واحدة وكذلك المرأة لو كانت وحدها في البيت أو عدم وجود محارم أو أجانب يعني وحكى ابن عبد البر الإجماع على فساد صلاة من صلى عريانا وهو قدر على الستر من صلى عريانا وهو قدر على الستر معنى كده إن هو لو صلى عريانا هو لا يقدر على الستر صح صلاته طيب ما هي العورة بقى؟ عورة الرجل البالغ عشراً يعني البالغ سنه عشر سنين يعني أو الحرة المميزة يعني عندها سبع سنوات والأمة ولو مبعضة ما بين سرى والرجبة ده هو جمع شوية مجموعة من الناس وقال لهم سرى والرجبة نمسك واحد واحد كده الرجل البالغ عشراً ما بين سرى والرجبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين سرى والرجبة عورة حديث حسن حديث برضو جرهد قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ عورة ده قول الجمهور أهل العلم منهم الأربعة في روايا على مالك أن الفرجان فقط هما العورة ولكن الحديث واضح في ما بين السرور سرورسell ورقبل عورة وغطي فخذك فإن الفخذ عورة فالراجح أن ما بين السرور رقبل عورة الركبة مش عورة والسرة مش عورة ركبة مش عورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه أحد الصحابة وكاشف عن ركبتي. صل الله عليه وسلم. ده راجع البالغ عشر. الحرة يعني المرأة اللي عندها سبع سنوات. بنت عندها سبع سنوات أو أقل. برضو أو, أو, أو لغاية البلوغ لغاية سن البلوغ. من سبع سنوات لغاية سن البلوغ. أقل من سبع سنوات لها حكم وسبع سنوات لها حكم. سبع سنوات حكمها ما بين الصرة الركبة. فإذا بلغت كانت كلها عورة. الثالث الأمة. الأمة قال هنا عورتها ما بين سر الرجبة. والراجح أن عورة الأمة أشمل من ذلك. ماشي؟ عورة الأمة ما يظهر غالبا عند الخدمة. اللي هي عورة المحارم اللي هو الشعر مش عورة. الجسم كله معادة ما يظهر غالبا عند الخدمة. ليه الفقهاء كانوا بيقولوا أنه عورة الأمى ما بين السر الرب مش معنى الأمى يعني لأن كان الإماء في عهد في عهد الفقهاء وفي عصور حتى قبل عصر شيخ الإسلام تيميا كان الإماء غالبا من الأحباش ماشي فكانت الإماء قبيحة لدرجة لأنها لا تشتهى فقالوا أن رأسها شعرها مش عورة حتى شيخ الإسلام تيميا أفت فتوى قال أما التركيات فعورة. التركيات الإماء التركيات لأنهم فيهم جمال وشيخ, الإسلام وشيخ الإمام أحمد قال لو أن المرأة الأمة جميلة فتنتقب فالعبرة في الأمة في وجود الفتنة ولا لا فعشان كده الإماء هنا ذكر الأمة ما بين السر والرجبة عورة رغم أن الإماء تشتهى لبعض الناس فالراجح إن هو ما يظهر غالبا يعني الأدلة لا تبرغ فاخذك مبعضة الأمة المبعضة اللي هو يشترك فيها اتنين يعني في أمة أو عبد شركه في كذا واحد مشتركين فيها يعني أنا وواحد عندنا شركه وعايزين واحد يجي نظف نمجان شارين عبد بالفلوس نحن الاثنين فالعبد ده والأمة دي مشتركة بيني وبين واحد خلاص فبيسموها أمة مبعضة ممعضة بين أطراف وأحياناً بتبقى الأمة مبعضة يعني في جزء منها حر وجزء إيه؟ أمة إحنا اتنين شركة وفضينا الشرك خلاص؟ ومن ثاني جاي النصيبي من الأمة دي حر والتاني أنا معيش فلوس عشان له أتفعله بقيت تمن الأمة فتبقى الأمة دي اسمها مبعضة يعني نصها حر ونصها إيه؟ أمة تشتغل يوم في, في هي حرة في يوم واليوم التاني تشتغل عند ملكها حديث أسفل السرة وفوق الرجبتين من العورة وحديث أخير, أخير ما بين السرة الرجبة عورة وده صحيح ده حسينه شيخ الألبان ودليل الحرة المميزة مفهوم حديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمر عورة ابن سبع إلى عشر الفرجان من عنده سبع سنين إلى عشر سنين الفرجان طب عورة الحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها كلها عورة في الصلاة إلا وجهها طب في خارج الصلاة كلها عورة حتى وجهها إنما استثنوا الوجه لأن الإجماع على كراهه تغطية الوجه في الصلاه مع عدم وجود محار مع عدم وجود أجانب إنما مع وجود أجانب يجب تغطية الوجه في الصلاه فكأنها نوع من الإحرام يعني لأن المرأة إحرامها في في الوجه والكفين، آه كذلك في الصلاة اللي تكشفه هو الوجه والكفين في خلاف بين أهل العلم هو هنا أهل الوجه بس عشان الإجماع وعند حنبلا كفين عور ولكن الراجح إن الوجه والكفين في الصلاة ليس بعور في الصلاة إنما في خارج الصلاة نص النبي صلى الله عليه وسلم على أن المرأة عورة حديث المرأة عورة حديث صحيح رواه الترمذي وقالت أم سلمة يا رسول الله صلى الله المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار الدرع اللي هو القميص ليه كمان والخمار اللي بتلبس على الرأس وليس عليها إزار جيبه، لأن الإزار زي الجيبة كده قال نعم إن كان سابغا يعني الإزار سابغ يغطي ظهور قدميها يبقى المرأة لما بتصلي تلبس جيبة طويلة أو إزدال طويل يغطي ظهور القدمين إن كانش عندها تلبس شراب يده يده. الحديث ضعيف بس إيه؟ معناه صح في حديث آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال أن آآ آآ ما أسفل الكعبين من الزرفة والنار فقالت أم سلمة إيه إذن تنكشف أقدامهن فقال آآ نعم آه يرخينا شبرا فقال إذن تنكشف أقدامهن اعترض أم سلمة على إيه على انكشف القدم إنه هو لا يصح للمرأة أن تنكشف أقدمهن وأنه يصبح موافقة على ذلك فدل على أن القدم عورة فالمرأة مخيرة بأنها تلبس إزدال طويل يغطي ظهور قدميها وده قول جمهور أهل العلم الحنفية قالوا أن القدم مش عورة وخلف فيها الجمهور نعم والمغرب لسه لا البطن مش مشكلة لأن البطن عورته خفيفة ممكن يسيرة يعني وصرت في فرض الرجل البالغ هو أزم خمسة عشرة واتناشر لست مازنش وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصل الرجل في الثوب الواحد في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء في نهي عن صلاة الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء ثوب واحد يعني إيه إزار لا إزار وكتف عريان هنا في نهي طيب هل النهي ده للتحريم يعني يحرم عليه أنه يصلي بهذه الطريقة أم لكراها الحنبلة هنا قالوا للتحريم فقالوا مدام في التحريم يبقى اقتضي الفساد يبقى شرط في صحة الصلاة أن يصلي وهو ساتر أحد عاتقين حتى هنا قال الرجل البالغ يعني الطفل الصغير ليس عليه شيء في الفرض يعني في النفل ليس عليه شيء أن يصطر أحد العاتقين الفرض لأن النفل عندهم أخف من الفرض من جهة الشروط يعني فوش قيامه فوش تقبل قبلة في بعض الأحوال يعني وكذا فقالوا إن الفرض بس إنما على الرايح إن هو مفيش فرق بين الفرض والنفل والأمر كله لكرهها مش التحريم لأن جابر بن عبد الله كان قال النبي صلى الله عليه وسلم له لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجد إلا ثوب واحد قال إن كان ضيقا فاتزر به وإن كان وسعا فالتحف به اتزر به يعني اللي يعملوا إزار وما قالوش على العاتق فدل ذلك على جواز الصلاة في هذه الحالة إن لم يجد وكان مش واجد وكان جابر بن عبد الله لما لا يجد ثياب خالص وصلي بيها بيتزر بالثوب ويأتي بحبل مثل ذنب الفقرة رفيع زي دل الفار ويحطه على كتفه عشان خاطر قطر إيه يخرج من الحديث يعني لا السنه المحمرات ديت صلات فيها حاجه من الاثنين يا حنبلي يقول له صلاتك بطلة يا الجمهور تقول له صلاتك مكروهه انت حظك بقى لا بس لا شيء من اللبس هو ستر هو العبره بالستر يعني حتى ستره أحد عطقية بشيء من هو ستر أحد عتقي بشيء من اللبس هو الحنابل بيقولوا ستر أحد عتقي اه يعني لو قط ماش مش قط اللي هي اسمها لا اللي هي اه تيجي عند الحزة دي كده ومقطوع لا ترفع ولا تقول عليكم ولا تقول عليها عليك ما تتش عارف ايه هي دي بقى دي ماشي دي عند الحنابلة ستر شيء انما الفنيلة اللي هي الحملات ديت ما ما, ما بتسطرش مكروه انا الرأي الجمهور مكروه ممكن معكرة انا بقول برأي الجمهور إنما كلام الحنبلة أنا أقول لك إنت لو أقعت في إيد واحد عمبالي هيقول لك أيدي الصلاة. الحنبالي؟ لا مش متشدد والحال. يعني في بعض المسائل. إنما الشفعية مثلا أنا ممكن أقول على مسائل في الشفعية. فعلا أشد كتير من كده؟ يعني الشفعية مثلا لا يجوز للحائض إنها تقلب بالجوانتي. ورقة المصحف. عند الحنبلة ينفع تقلب بالجوانتي. شفت التسهيل؟ هي مسألة نسبية مسألة كل المزاهب فيها من التجديد وفيها من التخفيف على حسب مرة الإمام إنما هي المسألة مش, مش, مش مذهب التجديد وخده للآخر يعني هنيجي في البيوع أسهل مذهب في البيوع الحنبالي حاجة, حاجة جميلة خالص في البيوع أه والله الجمهور بيشدد الحنابلة بيخفيفه في البيوع لما نيجي البيوع إن شاء الله هتنبسط خالص ومن صلى في مخصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح مسألة الصلاة في الثوب المخصوب صلى في مخصوب عالما ذاكرا يبقى هم استثنوا الجاهل والناسي ومخصوب أو حرير ده لو كان لراجل أما للمرأة يصح الصلاة في الحرير طيب إيه الصلاة في الثوء المخصوب بقى الإشكال عند الحنبلة إيه قالوا إن الصلاة من شروطها ستر العورة هل يشترط في ستر العورة أن تكون بشيء مباح ولا لا دي هي دي مسألة نقطة الفيصل عند الحنبلا هل يشترط في اتيان الشرط أن يكون يأتي بطريق مباح ولا لا الجمهور قالوا مش لازم هو أتى بالشرط وخلاص الحنبلا قالوا لا لازم يكون بالشرط يكون يكون الشرط ده مباح لأن الشرط الله عز وجل اشترطه ل لاتيان الطاعة مش عشان يكسب معاصي فنقطة الخلاف هنا بقى طيب ستر العورة بشيء محرم هل تصح الصلاة مع إثبات الحرمة ولا تبطل الصلاة هو أتى بالشرط بشيء محرم على الراجح خول الجمهور أن تصح الصلاة مع الإثم آه قاعدة في كاجة جهة حبل حبلة متشددين فيها شوي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رض وإن كان ناسيا أو جاهلا صح ذكر المجد إجماعا إجماعا على الناس والجاهل كان ينسين أو جاهلين يعني واحد صلى في ثوب مغصوب سواء بقى هو اللي غصبه أو آخر غصبه فصلى بيه جاهل مش عارف إن ده ثوب مغصوب واحد قال له صلى في الثوب ده فخد صلى بيه يظن إن هو بتاعه وبعدين اكتشف إن هو مغصوب صلاته صحيح ويصلى عريان مع وجود ثوب غصب دلوقتي عنده حاجة من الاثنين. يا عريان مثلا اتنين واحد اسير مثلا وبعدين يا يصلي عاريا يا يصلي بثوب مخصوب هنا قالوا لا يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب يعني هو مش مسؤول على انه يصلي في الثوب الغصب ده قدام ربنا لو لو صلى عريانا يبقى الدماء عليه فهو بيقول يصلي عريانا مع وجود ثوب غصب تفرضنا في وسط الناس يبقى كده في مسألة تانية تدخلت وهي كشف العورة وكشف العورة بثوب المخصوب نعم تصحي الصلاة فهو يستر عورته بالثوب المخصوب وتصحي صلاته يبقى لازم نفرق هنا ما بين المسألة كده متجردة تماما عن وجود اخر يعني واحد محبوظ فوضى لوحده ومع عريان ومع ثوب غصب ولا في وسط الناس في وسط الناس طبعا هتفرق لان كشف العورة في وسط الناس يعني ستر العورة أوجب من ذلك فالراجح أنه تصحي إن كان وحده وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي حرير لعدم يعني واحد عريان ومع حرير يصلي يقول لا لا يقول آه ينفع الحرير آه ليه بقى لأنه قد رقص في لبسه في بعض الأحوال كالحق والضرورة الحرير مش محرم على الرجل مطلقا إنما الثوب المقصود محرّب عن رجل مطلق. أمتى يجوز للإنسان يلبس حرير؟ لا. الحرير يوبح للرجال عند بعض الأحوال. يعني عبد الرحمن العوف كان عنده حكة، حكة حسية، فرخص له في لبس الحرير. جلد حسيت قلدي. فا يرخص له في لبس بعض الأحوال كالحكا والضرورة. لعذره، فبيقول ال ال برضو عذر، وفي نجس لعدم ويعيد، في نجس يعني يصلي في الثوب النجس لعدم وجوده ويعيد الصلاة مرة أخرى وراجعنه ولا يعيد، يصلي يعني لو لا ثوب نجس يصلي فيه ولا يعيد الصلاة على راجح نحن نبلة بتقول يعيد، في في المنصوص لأنه ترك شرط، قال في الكافي وتخرج ألا يعيد ودرج، يتخرج يعني إيه؟ يتخرج يعني رواية مخرجة مقيص على رواية أخرى كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه إن شاء الله في مرة تانية ممكن نفصل لكم الروايات مخرجة والروايات نصوصه ويحرم على الذكور للإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة ما حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحلل إناثه مذابيع ولبس ما كله أو غالبه حرير يبقى ده, ده هو بقى فصل كده مالوش دعوه بالصلة ايه هو المحرمات من اللبس فقال يحرم على الذكور للاناس لبس منسوج او مموه بذهب او فضة ولبس ما كله أو غالبه حرير. طيب ويباح ما سدية بالحرير والحم بغيره الاسداء والالحام ما سدية الاسداء الاسداء اللي هي الخطوط الطولية في النسيج والإلحام اللي هي الخطوط العرضية عايز يقول يعني أن الطول خطوط الطولية مش النسيج عبارة عن طول في عرض فالطول ده الاسمه الإزداء ما سدية بالحرير وألحم بغيره لقول ابن عباس إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت مصمت يعني كل حرير أما العلم العلم اللي هو رسمة نقشة أو سد الثوب فليس به بأس أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني ثوب في حرير وفي غيره والاثنين ظهرين مع بعض قد بعض قال في الكافي وإن استوي ففيه وجهان أحدهما إباحته للخبر أي خبر ابن عباس والثاني تحريمه لعموم خبر التحريم والراجح التحريم نقف عند الباب السابع أو المسألة السابعة وإن شاء الله نكملها المرة الجاية وأقول قول هذا الصلاة.